في كثير من الاحيان يوقع الناس في خلاف شديد وهذا الخلاف يؤدي الى تهارج بينهم ولو ان هذا الاجمال تحول الى تفصيل تعرف به الحدود لكان او لا ادى هذا الى سقوط الاختلاف والتهارج اذا خلصت النوايا اذا خلصت النوايا ومن ضمن هذه المجملات التي ادت الى تهارج بين بعض فصائل التيار الاسلامي مفهوم السلفية فالسلفية نعرفها جميعا بانها الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة كذا نقول الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة هذا قول صحيح لكنه مجمل ولإجماله فإننا نجد أن البعض من الذين نصبوا أنفسهم أوصياء على السلفية يحكمون بأن فلانا سلفي وفلانا ليس سلفيا ويأتون بمقاييث ما انزل الله بها من سلطان فكان لزاما علينا ان نعرف ان السلفية منهج من طبقه كان سلفيا ومن لم يطبقه لم يكن سلفيا ومن طبقه ثم اخطأ في مسألة من المسائل فلا يخرجه خطأه هذا عن كونه سلفيا فمثلا يقول الضال عن احد رجال الحديث بل تتلمذ معه على نفس الشيخ الشيخ مقبل حفظه الله وشفاه عفا فيقول عنه انه ليس سلفيا لماذا لانه لمز الشيخ الالباني رحمه الله رحمة واسعة واتهمه بالتساهل بالتساهل في تصحيح الحديث فهل اذا قمنا فلان متساهل في تصحيح الاحاديث هل هذا يخرجنا من السلفية سبحان الله العظيم يعني صدق الله تبارك وتعالى حيث يقول قم لو انتم تملكون خزائن رحمة ربي اذا لامسكتم خشية الانفاق وكان الانسان قتورا فالانسان قتور والانسان ظلوم جهول كما قال الله عز وجل انه كان ظلوما جهولا مع انني سمعت هذه العبارة بنفسي من الشيخ مقبل رحمه الله حين زار القاهرة وكان ذلك في عام ثمانين في عام ثمانين زار الشيخ مقبل القاهرة ومكث فيها شهرا وسمعت منه هذه العبارة ان الشيخ الالبانية رحمه الله رحمة واسعة يتساهل في تصحيح الحديث فاذا ألف احد طلاب العلم المشهود لهم بالنبوغ مثلا في التصحيح والتضعيف رسالة تعقب فيها الشيخ الالبانية رحمه الله رحمة واسعة في تصحيحه لبعض الاحاديث هل يخرجه ذلك عن كونه سلفيا سبحان الله اذا عرفنا السلفية وحدودها فنستطيع ان نقول من طبقها كان سلفيا ومن لم يطبقها خرج عن السلفية اما ما عدا ذلك فهذا ضرب من ضروب الجهالات التي كثرت في الساحة الآن من هؤلاء الذين نصبوا انفسهم سبنة للسلفية يدخلون فيها من شاء ويخرجون منها من شاء ايضا فاذا قلنا ان السلفية منهج لأهل السنة والجماعة عقائد عقائد كعقيدتهم في الايمان مثلا ان الايمان اعتقاد وقول وعمل وان الاعمال شرط في كمال الايمان الواجب وانه لا يكفر احد بذنب ما لم يستحله الا ان كان ذنبا قد جاء النص او الاجماع بان مرتكبه كافر كاختلافهم في التكفير بترك مباني الاسلام وهذا امر معروف في كتب السلف وان انكره من انكره السلف مختلفون في التكفير بترك مباني الاسلام وهذا سبب اختلافهم قبل النبي عليه الصلاة والسلام بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع اليه سبيل وهذا حديث ثابت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ومرة عرف النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام بهذه الاشياء في حديث جبريل المشهور وهو حديث اخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمر عن ابيه عمر رضي الله تعالى عنهما ان جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اخبرني عن الاسلام قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلت قال صدقت قال عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه الى اخر الحديث ثم قال عليه الصلاة والسلام في اخر الحديث هذا جبريل اتاكم يعلمكم امور دينكم فاذا قلنا ان اهل السنة لا يكفرون من ارتكب ذنبا من الذنوب او معصية من المعاصي الا ان يستحل هذه المعصية ما عدا بعض الذنوب التي وقع فيها الاختلاف كمباني الاسلام الصلاة والصيام والزكاة والحج والايمان عندهم يزد وينقص ثم ننتقل بعد ذلك الى الاسماء والصفات فنقول مثلا نثبت لله عز وجل ما اثبته لنفسه من صفات وما اثبته له نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بغير تشبيه ولا تأويل ولا تعطيل واما عن اسماء الله الحسنى سبحانه وتعالى فالاسماء توقفية ولا نسمي ربنا عز وجل الا بما سمى به نفسه او سماه به نبيه عليه الصلاة والسلام او انعقد الاجماع على ان من اسمائه اسم الفلاني يبا اذا الحكم هنا للنص والاجماع كذلك اذا انتقلنا الى مسائل القدر نقول نؤمن بالقضاء والقدر وان كل شيء بقدر وفي صحيح مسلم من حديث طاووس رحمه الله قال ادركت نفرا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقولون كل شيء بقدر قال وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مرفوع هذا مرفوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجب والكيس ثم تبرأنا الى الله عز وجل من عقيدة القدرية ومن عقيدة الجبرية وآمنا بقوله تعالى ان كل شيء خلقناه بقدر ثم اذا انتقلنا الى احوال القيامة وقلنا نؤمن بالميزان نؤمن بالصراط نؤمن بالشفاعة اذا انتقلنا الى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول نمسك عما شجر بينهم من خلاف ونعترف لهم بالفضل على سائر الامة لان هذه شهادة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال خير امتي او قال خير الناس قرني ثم الذين نالونهم ثم الذين نالونهم هذا حديث مشهور ثابت عن جماعة من الصحابة وهو ثابت في الصحيحين من حديث امران بن حصين رضي الله عنه وفي صحيح البخاري من حديث ابن مسعود وثبت عن جماعة من الصحابة ايضا رضي الله تعالى عنهم جميعا ونعمل بقوله عليه الصلاه والسلام في حديث ابن مسعود الذي اخرجه الطبراني واسناده حسن اذا ذكر اصحابي فامسكوا فلا ننتقص احدا من اصحابي صلى الله عليه واله وسلم لانه قال اذا ذكر اصحابي فامسكوا وثبت في صحيح البخاري من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا اصحابي فلو ان احدكم انفق مثل احد ذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه ونعتقد ان الصحابة فيما شجر بينهم من خلاف اجتهدوا جميعا وارادوا نصرة الحق إلا أن طائفة اجتهدت فأصابت وهي طائفة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وطائفة اجتهدت فأخطأت فلها أجل وهي طائفة طائفة معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه ثم بعد ذلك ننتقل إلى منهج أهل السنة والجماعة في تناول الأحكام الشرعية الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة أيهم مسألة من مسائل الشرح لا تخلو من أن تكون قد انعقد عليه الإجماع فلا يحل لأحد أن يخالف الإجماع قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وثاءت مصيرا فاذا كانت المسألة قد وقع عليها الاجماع فلا يحل لمسلم ان يخالف الاجماع واما ان تكون هذه المسألة قد وقع فيها خلاف بين السلف قد وقع فيها خلاف بين السلف الخلاف في مسألة من المسائل لا ينقلها ابدا الى رذبة مباح ولا يترك الامر ابدا للتشهي لان الشريعة جاءت لاخراج النفس عن داعية الهوى فلا يمكن ان يترك الانسان وهوى لا يمكن الا ان يكون معذورا على ما سيتبين لنا ان شاء الله عز وجل فإن كانت هذه المسألة وقع فيها اختلاف فعند الاختلاف اوجب الله عز وجل علينا مسلكا معينا بينه في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فقال عز من قائل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا فالواجب على المسلم عند وقوع الاختلاف ان يشد الرحال الى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لمعرفة الحق من اقوال المختلفين وكذلك ارشد النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث الارباد ابن سارية رضي الله تعالى عنه وانه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. فامر صلى الله عليه وسلم عند وقوع الاختلاف بشد الرحال الى سنته صلى الله عليه وسلم ورد هذا الاختلاف اليها ولذلك يقول الامام الشافعي رضي الله عنه وهذا اخرجه عنه البيهقي في في المعرفة باسناد صحيح اجمع المسلمون على ان من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يجز له ان يدعها لقول احد كائنا من كان اجمع المسلمون على ان من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يجوز له ان يدعها بقول احد كائنا من كان اذا عند وقوع الاختلاف انت مطالب برد هذا الاختلاف الى قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاذا عرفت الحق في قول ما لانه موافق لكتاب الله او لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا يحل لك ابدا ان تترك سنة رسولك صلى الله عليه وآله وسلم لقول احد كائنا من كان بل الاعجب من هذا انه لا يحل لمسلم ابدا ان يفعل فعلا او يقول قولا حتى يعرف حكم الله عز وجل في ذلك الفعل او ذلك القول لان هناك ثوابت نحن نعترف بها جميعا نعترف بان الله عز وجل اكمل لنا الدين واتم علينا النعمة ورضي لنا الاسلام دينا اليوم اكملت لكم دينكم واتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينة. ونؤمن ايضا بان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد قام بتبليغ هذا الدين. قام بتبليغه. وان الله عز وجل تكفل بحفظ هذا الدين. اذا كان الله عز وجل قد تكفل بحفظ القرآن. فانما تكفل بحفظه ليظل حجة على الخلق الى ما شاء الله تبارك وتعالى والقرآن لا يكون حجة على الخلق الا ان كان محفوظا بسائر العلوم الخادمة له بالقرآن حتى تكون حجة الله عز وجل قائمة دائما على الخلق فالدين كمل والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ والله عز وجل تكفل بالحفظ في قوله تعالى إنا نحن نزلنا الزكر وإنا له لحافظون ووجدنا أن الله عز وجل قد قال في كتابه العزيز ما فرطنا في الكتاب من شيء أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصل كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير وهذه المسألة اعني ان الله عز وجل او ان الرسول صلى الله عليه وسلم اوحي اليه شرع متكامل يشمل جوانب الحياة هذه المسألة عرفها اعداء الاسلام وفي صيح مسلم من حديث سلمان رضي الله عنه ان رهتم من اليهود اتوا اليه فقالوا لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة. لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة. قال اجل امرنا ان لا نستقبل القبلة ببول او غائط. نهانا ان نستقبل القبلة ببول او غائط. او ان نستنجي باليمين او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار او ان نستنجي برجيع او عظم فاذا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمون انه قد جاء بشريعة متكاملة ما فرطنا في الكتاب من شيء ولذلك نجد ان الامام البخاري رحمه الله في كتاب العلم من صحيحه قال باب العلم قبل القول والعمل فالعلم مقدم على القول والعمل بل قال الامام الزركشي رحمه الله في البحر المحيط وهو يتكلم عن المباح قال لاجماعهم على انه لا يحل للمكلف ان يعمل عملا قبل ان يعرف حكم الله عز وجل فيه لا يحل للمكلف ان يعمل عملا قبل ان يعرف حكم الله عز وجل فيه وهذا الاجماع كاف ان شاء الله في اثبات اهمية طلب العلم اثبات اهمية طلب العلم لانه لا يحل لك ان تتكلم كلاما او ان تعمل اعمالا الا ان تكون منضبطة على قانون الشرع يبا اذا عند وقوع الاختلاف حتى ما الله عز وجل علينا مسلكا وهو ان نرد هذا الاختلاف الى قوله تعالى او قول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ليس هذا في حق كل احد من الناس لان هناك من الناس من يعجز عن النظر في الادلة والله عز وجل قال في كتابه العزيز لا يكلف الله نفسا الا وسعها فكل انسان منا له وسع مطالب بان يستفرغ وسعه هذا في معرفة الحق وسيحاسب على وسعه هذا يوم القيامة لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا الا ما اتها فان كان الانسان عاجزا عن النظر ان كان عاجزا عن النظر فالفرض عليه في هذه الحالة ان يسأل المجتهد وينبغي ان نعي جيدا انها ليست قسمة سنائية يعني تقسيم الناس الى قسمين مجتهد او مقلد هذا التقسيم ليس صائما ليست المسألة على هذه القسمة الحادة مجتهد او مقلد بل كما بين الامام ابن القيم رحمه الله انه توجد مراتب متعددة بين هاتين المرتبتين مرتبة الاجتهاد ومرتبة التقليد وهذه المغاتب المتعددة مبنية على ان الاجتهاد يتجزأ في مذهب جمهور العلماء من الاصوليين والفقهاء الاجتهاد يتجزأ يعني قد يكون الانسان مجتهدا في مسألة ما عاميا في غيرها من المسائل. عاميا في غيرها من المسائل هذا مذهب شيخ الاسلام ابن ثيمية رحمه الله صرح به في مجموع الفتاوي وهو مذهب ابن القيم رحمه الله صرح به في اعلام الموقعين وعزاه الشوكاني في الارشاد للجمهور وهو المنصوص عليه عند المحققين من ائمة الاي الاصول ان الاجتهاد يتجزأ فاذا عجز الانسان عن باجتهاد في مسألة ما فعليه في هذه الحالة أن يسأل أهل العلم عليه أن يسأل أهل العلم قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون حب أنه سأل أهل الذكر فاختلفوا عليه في هذه المسألة منهم من قال هي من المباحات مثلا ومنهم من قال هي من المحظورات فالمثلك الذي ارتضاه الامام الشاطبي رحمه الله ان هذا المقلد عليه ان يرجح بين العالمين أيهما اشهر بالعلم لانه قد يقال كيف يرجح وكيف اعرف ان زيدا اعلم من عمر وهو مقلد لا يفهم شيئا يكفي في ذلك الاشتهار ان يكون اشهر بالعلم من العالم الاخر فان استوي في الاشتهار بالعلم قدم الافقى والاوراق فان استوي في التقوى والورع واستوى في كل شيء كانت هذه المسألة في حق العامي من المشتبهات ومن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه اذا كانت المشتبهات في حق المجتهد هي المسائل التي تتعارض فيها الادلة فهي في حق المقلد المسائل التي تتعارض فيها اقوال المجتهدين لان المجتهد دليله النص او الاجماع واما المقلد فدليله قول المجتهد فهمين اخوانا الحيطة دي ولا واضحة فهذا المقلد انما قلد لضرورة قلد للضرورة لانه لا يستطيع ان ينظر في الادلة لا نظر له مطلقا في الادلة ففي هذه الحالة عليه ان يقلد المجتهد طيب وسيأخذ بقول المجتهد لانه مضطر الى ذلك لكن هل هذا التقليد يعد علما هنا يأتي اجماع اخر ذكره ابو عمر ابن عبد عبدالبر رحمه الله في كتابه جامع بيان العلم وفضله قال اجمع العلماء على ان المقلد ليس بعالم وعلى ان العلم معرفة الحق بدليله فما دام هذا الانسان قد قلد لانه مضطر الى ذلك وما دام التقليد ليس علما باجماع العلماء فلا يحل لاحد ان يتكلم في دين الله عز وجل بغير علم لقول الله تبارك وتعالى قد انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاسم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وبين عز وجل أن القول عليه بغير علم إنما هو من تزين الشيطان يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلموه فهذا المقلب التقليد ليس علما وهو انما قلد مضطرا فلا يحل له ان يتكلم في دين الله عز وجل بغير علم ولا يحل له ان يشاغب بقول من قلده اقصى ما يسمح له ان يقول فلان الذي اقلده يقول كذا في هذه المسألة ويسكت ليس له ان يناقش ولا ان يشاغب بقول المجتهد الذي قلده لانه قلد مضطرا ولا نظر له اصلا فكيف يشاغب بقول لا يعرف ادلته المفترض فيه انه ليس من اهل النظر فلا يجوز له ان يتكلم في دين الله عز وجل بغير علم كيفا اذا اذا لخصنا ما مضى بغض النظر عن العقائد وعقائد اهل السنة مسجلة في كتبهم ويمكن للانسان ان يطلع على عقيدة اهل السنة وهو مطالب باعتقادها وهذا من فروض الاعيان ومن العلوم الواجبة على الاعيان ان يعرف معتقد اهل السنة وان يعتقد هذا المعتقد ولا يحل له ان يخالف في شيء من اعتقاده ثم اذا تقلنا الى المسائل الفقهية فكل مسألة اما ان تكون قد انعقد عليها الاجماع فلا يحل له ان يخالف الاجماع واما ان تكون قد وقع فيها الاختلاف فان كان من اهل النظر وجب عليه ان يختار القول الذي دل عليه الدليل وان كان عديم النظر. الادلة الشرعية وجب عليه ان يأخذ بكلام المجتهد ان يأخذ بكلام المجتهد فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون تعالوا القسم الاولاني من له اهلية النظر في الادلة الشرعية هب ان مسألة وقع فيها الاختلاف مسألة النقاب مثلا هل هو واجب ام مستحب او مسألة صلاة الجماعة هل هي واجبة على الاعيان ام على الكفاية والقول بانها واجبة على الكفاية قول الشافعي او انها سنة مؤكدة وهذا قول ابي حنيفة ومالك الجمهور اي هذه الاقوال اولى بالصواب علي يعني هذه مسألة وقع فيها الاختلاف هل أنني بذلت وسعي في اي مسألة من هذه المسائل وتوصلت الى حكم شرعي او الى حكم معين في هذه المسألة ان النقاب مثلا واجب او مستحب وفلان وفلان نظر في نفس الادلة وخلص الى ان النقاط انا خلص الى انه مستحب وهو خلص الى انه واجب هل هذا الامر من الامور التي توجب التنازع والتفرق اهل العلم يقولون: ما دامت هذه المسألة قد وقع فيها الاختلاف بغير نكير من احد من المختلفين فهذا اجماع منهم على جواز الاختلاف فيها واجماع منهم ايضا على ان هذه المسألة ظنية وليست قطعية اذ ان القطعي لا يقبل فيه الخلاف حكم القطعي لا يقبل فيه خلاف ابنا بل المخالف الحكم القطعي ينكر عليه ويشدد النكير عليه ويحكم عليه بما هو اهل الله على حسب ردبة هذه المسألة في الدين اما ان يكون مبتدعا واما ان يكون كافرا وهكذا فالقطعي لا يقبل فيه الخلاف ويشنع على المخالف فاذا اختلفوا في مسألة ولم ينكر احد المختلفين على غيره لبهذا دليل على ان هذه المسألة مسألة ظنية وليس قطعية ولذلك يقول اهل العلم المسائل المختلف فيها ليس فيها انكار وانما فيها التبيين التبيين ان تعظه اولا بان الله عز وجل مطالع على ما في صدره وأن تذكره بقوله تبارك وتعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره وبقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم البر حسن الخلق والاسم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس ثم تبين الحق الذي عندك وترد ما عنده من شبهات وتحذره وليس معنى المناقشة والتبين انه لابد ضرورة من ان ينتقل احد المجتهدين من قوله الى قول المجتهد الاخر بل قد يحدث النقاش وتتم المناظرة ويبقى كل واحد منهما على قوله كما هو هذا وقع بين سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم رضي الله تعالى عنهم جميعا لكن مسألة تحتاج إلى تذكير وموعظة وما إلى ذلك بغير بغي بغير بغي هنا مسائل ينبغي ان نستحضرها دائما في الامور الخلافية منها مثلا اجماعهم على انه لا يحل للمجتهد ان يترك قوله الذي اداه اليه اجتهاده ليقلد مجتهدا اخر ولو كان المجتهد الاخر افضل واعلم حتى لو كان افضل واعلم ليه لانه المجتهد والتقليد محرم على المجتهد ولا يجوز ان يلجأ الى التقليد الا لضرورة الا لضرورة في هذه مسألة ينبغي ان نستحضرها مسألة اخرى انت مثلا قد تعتقد احكاما شرعية في المسائل الشرعية المختلفة ثم تجد نفسك بعد ذلك مثلا هناك من كان يقول النقاب واجب ثم تبين له ان النقاب مستحب فانتقل الى القول بالاستحباب او هناك من يقول ان صلاة الجماعة سنة مؤكدة ثم تبين له انها واجبة على الكفاية او على الاعيان فترك القول الاول وانتقل الى القول الثاني هذا اكيد حدث لكل واحد منا على الاقل هو حدث للعلماء الاكابر كالشافعي رحمه الله له قول قديم وقول جديد وكاحمد رحمه الله له في بعض المسائل اكثر من خمسة اقوات وهكذا ابو حنيفة مالك لا يوجد واحد ابن عباس صلى الله تعالى عنهما ثبت عنه انه قال ربا الفضل كان ينكر ربا الفضل ثم قال قلت هذا برأيي وهذا ابو سعيد الخدري يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر حديث ربا الفضل فتركت رأيي او قولي لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واستغفرت الله تعالى إذا كان يعتقد حكما شرعيا في مسألة ثم ترك هذا الحكم وانتقل الى الحكم الى الايه ترك هذا القول وانتقل الى القول الاخر وهو لا يجد في نفسه انه كان متبعا للهوى حين اخذ بالقول الاول او انه اتبع هوى حين ترك القول الاول وانتقل الى القول الثاني وهكذا لكن الذي ينبغي ان يراعى ثالثاً عند النظر في المسائل التي وقع فيها الاختلاف ألا يحدث قولا جديدا ألا يحدث قولا جديدا هناك هناك عدة نقاط ينبغي للمجتهد الذي له أهلية للنظر في الأدلة الشرعية يستصحبها في المسائل الخلافية النقطة الاولى ممكن احد يعيد ان قضي ان المجتهد لا يحل له ان يترك القول الذي وصل اليه بالاجتهاد ليقلد مجتهدا اخر ولو كان المجتهد اخر افضل واعلم هذا محرم نمرج اثنين من النقاط التي ينبغي ان تراعى فضل يعني فائدة النقطة الاولى ان يعذر بعضنا بعضا في مسائل الاختلاف ان يعذر بعضنا بعضا في مسائل الاختلاف لاننا رأينا ادعاء السلفية رفعوا بعض المسائل الفقهية على السنة الرماح وجعلوها من عقائد اهل السنة والجماعة يقول لك مذهب اهل السنة والجماعة ومذهب الخوارج والمبتدع في المسائل الفقهية طبعا هناك بعض المسائل الفقهية البسيطة التي نص عليها اهل السنة في كتب الاعتقاد لانها مات مذهب بها الا اهل البدع. لم يتمذهب بها الا اهل البدعة كالمسح على القفين فالشيعة الروافض وهم من اكذب خلق الله ينكرون المسح على القفين فتجدوا ان اهل السنة ينصون على هذه المسألة في كتب الاعتقاد نكاح المتعة ينصون على انه محرم في كتب الاعتقاد لان المفتدع من الشيعة يقلون بجواز نكاح المتعة وهكذا فهذه مسائل ايه مسائل بسيطة ففائدة هذه النقطة ان يحدث البغي بين المختلفين ان يحدث البغي كما تحسن الظن بنفسك وانك جردت الاتباع ونظرت في الادلة ولم تقلت احدا عليك ان تحسن الظن بمخالفك ايضا انه فعل ذلك اما ان تحسن الظن بنفسك ويسوء ظنك بالمخالف فهذا المبابل ايه الظلم الذي هو البغي انه كان ظلوما جهولا وشيخ الاسلام ينص في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم على ان اسباب الاختلاف راجعة الى هذين الامرين الظلم والجهل. انه كان ظلوما جهولة. وينفعك في هذا المقام ان تتذكر دائما ان هناك من العلماء من قال بقول معين في مسألة ثم ترك هذا القول وانتقل الى قول اخر ولم يجد في نفسه انه متبع لهواه حين اخذ بالقول الاول او بالقول الثاني او الثالث وهكذا وينبغي على المسلم في هذه الحالة ان يحرص على أن لا ينشئ قولا جديدا لأن لا يكون مخالفا للإجماع وهذه مسألة من المسائل المهمة جدا هذه مسألة من المسائل المهمة جدا ألا تحدث قولا جديدا ولذلك لما سئل الإقام أحمد رضي الله عنه عن قول النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان الحديث ضعيفا يروى عن النبي عليه السلام والسلام أنه قال اجراؤكم على الفتية اجراؤكم على النار اجراؤكم على الفتية اجراؤكم على النار لما سئل الام احمد عن هذا الحديث قال هو الرجل يحدث بالمسألة وليس له فيها شيخ يحدث بالمسألة يتكلم بمسألة من المسائل وليس له فيها شيء، يعني ايه ليس له فيها شيء؟ يعني برضو اذا اخذنا مسألة مسائل الاختلاف كحكم صوت الجماعة مثلا فريق يقول هي واجب على الاعيان وفريق يقول هي واجب على الكفاية وفريق يقول هي سنة مؤكدة فلان وحيدا جاء بعد ذلك وقال صلاة الجماعة مكروهة. او هي مباحة فقط. مباح لو كان هذا القول صوابا. يبقى معنى ذلك ان اهل الاجتهاد وهم اهل الاجماع اخطأوا جميعا الحق. صح ولا ما الصح? لو كان قول هذا المتأخر صحيحا. يبقى معنى هذا ان اهل الاجماع اخطأوا جميعا الحق ومعناه صفة الحق بدليله الاجماع الثالث الذي نقله الزركشي في البحر المحيط قال لاجماعهم على انه لا يحل للمكلف ان يعمل عملا قبل ان يعرف حكم الله عز وجل فيه هما ثلاث اجماعات مش اربعة ولا في حاجة نسيتها. الاجماع الرابع ذكره ابو حامد الغزالي في كتابه المستصفى انه لا يحل للمجتهد ان يترك قوله لي... الذي اداه اليه اجتهاده ليقلد مجتهدا اخر ولو كان افضل واعلم منه ولو كان افضل واعلم منه يبقى اذا مضار منهج السلف على النص والاجماع يبقى ده منهج اخوانا ليس منهجا هلاميا لما نيجي نطبق هذا المنهج في اي مسألة من مسائل الدين في النصوص مثلا التي وردت تحكم بالكفر على من فعل كذا او تشتب عنه الايمان هذا الضال الجاهل يقول اهل السنة والجماعة اذا كان الحكم او اذا كان الحديث النص قد ورد متعلقا بعمل من الاعمال يحملونه مباشرة على الكفر الاصغر وهل يحتاج في كل مسألة الى دليل وهل يوجد دليل في كل مسألة يصرف لذة الكفر عن الكفر الاصبر الى الكفر الاصغر فكلامه يوهم بان اهل السنة والجماعة لم تكن امور الشرع انهم مبنية على قواعد محكمات وهم بريئون تماما من كلام هذا المغفل اهل السنة مذاهبهم مؤسسة على قواعد بغض النظر عن صحة هذه القواعد او عدم صحتها الا انها خاضعة وتندرج تحت هذا المنهج العام الذي ذكرته الان يبا اذا الذي يطبق هذا المنهج منهم من يطبق هذا المنهج بانصاف يعني نحن حين رفعنا شعار السلفية وهي ليست شعارا وليس وليست السلفية جماعة من الجماعات هذا منهج لتلقي الاحكام الشرعية وقلنا الكتاب والسنة بفهم ثلث الامة في الحقيقة هناك قلة من طلبة العلم استقاموا على هذا المنتج وابتغوا تحصيل القواعد التي يتوصل بها الى معرفة الاحكام الشرعية الهدف من هذا ايه استفراغ الوسعة حتى يكون معذورا امام الله عز وجل ثم بعد ذلك ان اخطأ الحق بعد ان استفرغ وسعة له اجر وان اصاب الحق فله اجرا وما دل على هذا الحديث الثابت في صحيح بخاري من حديث ابي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران واذا حكم فاجتهد فاخطأ فله اجر لبالانسان اذا سلك هذا المسلك كان مأزورا باذن الله عز وجل وان كان عاجزا عن النظر وهذا وسعه كان معذورا عند الله عز وجل ان اخذ بقول المجتهد على ما وصفت لكم في حديثي او في كلامي السابق ليس له ان يختار لاننا اذا قلنا يختار بين اقوال المجتهدين يبا اذا رذبنا الامر الى هواه والى تشهيه والشريعة جاءت لاخراج النفس عن داعية عن داعية الهواء والمسائل التي وقع فيها الاختلاف مسائل كثيرة اكثر بكثير من المسائل التي انعقد عليها الاجماع فلو كنا له ان يأخذ بقول من شاء بمعنى هذا ان طائفة من المكلفين لهم ان يحكموا هواهم في طلب الاحكام الشرعية فان فان تساوى عنده المجتهدون في كل شيء كانت هذه المسائلة المسائل المشتبهات في حقه ومن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه هذا هو منهج السلف من كما دل عليه النص والاجماع من طبقه كان انسانا سلفيا ومن لم يطبقه كان بعيدا عن السلفية على حسب بعده عن هذا المنهج كلما ترك شيئا من هذا المنهج كلما ابتعد عن السلفية اكثر فاكثر لكن في الحقيقة احنا رفعنا هذا الشعار في الاول ثم وجدنا بعد ذلك ان البعض فهم السلفية على انها تقليد لشيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمة الله عليهما تفضل. سلفية في وقت من الاوقات تقليدا لشيخي الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمة الله عليهما وهما من هما لكن المستنكر ان يترك مثلا قول الائمة الاربعة بغير اي حرج لقول شيخ الاسلام ابن تامين رحمه الله ولو تركنا قول الائمة الاربعة لدليل كان مع شيخ الاسلام فلا تثريب على من فعل هذا لكن ان يؤخذ بقول شيخ الاسلام لمجرد انه قوله بلى امر مستنكر ولو حدث العكس لو تركنا كلام شيخ الاسلام لكلام الائمة الاربعة تجد الاصوات قد ارتفعت بالانكار على من فعل هذا ثم وجدنا ان السلفية بعد ذلك صارت تقليدا لعلماء الحجاز وهم علماء أفاضل علماء أفاضل بالفعل لكن مثلا إذا قلنا أو إذا رددنا عبارة الإمام مالك الكل يؤخذ من قوله ويرد على أن هذا المسلك يطبق على الإمام أحمد ويطبق على الإمام الشافعي ويطبق على الإمام أبي حنيفة فإذا طبق على كلام الشيخ عبد العزيز بن رحمه الله رحمة واسعة كان الامر مستنكرا يبدأ خلل رهيب جدا يبدأ خلل الرهيب ثم جدنا ان السلفية بعد ذلك صارت تتمثل في تقليل الشيخ العلام الشيخ ناصر الدين الالباني رحمه الله رحمة واسعة نحن لا ننكر على من قال الشيخ الاربان انا اقصد ان انبه على نقطة معينة ترد قول الامام احمد بلا اي حرك وترد قول الشافعي بغير اي حرك حتى ان واحدا قال في كتاب له وهذه حزلاقة اصولية من الامام الشافعي رحمه من الشافعي رحمه الله حزلاقة تصور هذا؟ يبقى لا بأس لكن لو ان واحدا استخدم نفس اللفظ مع الشيخ الالباني تبقى المسألة كبيرة جدا هي ينبغي ان لا تستخدم لا مع الشيخ الالباني ولا مع الامام الشافعي رحمة الله على الجميع لكن وجه الغرابة هنا انها لما استخدمت مع الشافعي لم يستنكرها احد في حين انه حين استخدمت لفظة اخف من ذلك مع الشيخ الالباني رحمه الله قامت الدنيا ولم تقعد يبا اذا يا اخوانا حدث هنا خلل خلل وقدمت هذه على انها السلفية قدمت للناس على انها السلفية ولذلك لا يستنكر بعض اذا وصلنا الان إلى أن يقول قائل وهذا قول ابن القوصي يقول كيف يذهب فلان إلى مكة ولا يزور الشيخ ربيع ويزعم مع ذلك انه سلفي لقد عرضت هذا الامر على علي الحلبي شو بقى بيعرض عليه ايه ان فلان ذهب الى مكة ولم يزر ربيعا المدخلي فقال علي الحلبي انظر الفتوى من زار مكة من من, من قدم مكة ولم يزر ربيعا كان كمن قدم عمان ولم يزر الشيخ الالباني رحمة الله على الشيخ الالباني فكان ماذا يعني ها ما امنا بقول له طيب يعني ايه يعني يبقى عمل ايه ارتكب حكمه ايه فاسق ولا كافر ولا مبتدع ولا ايه بالضبط ما تعرفش ما تعرفش تجد احدهم يقول هو كنون القوصي في الحقيقة يقول وهذه مسألة اتفق عليها الشيخان الشيخان هم مين الشيخ العزي بن باز والشيخ العلباني رحمة الله عليهما طيب هل اتفاقهما حجة واحد ضم اليهما الشيخ محمد بن الصالح العثيمين حفظه الله بقوا امتلاتا طيب لو اتفق الثلاثة على مسألة خالف فيها جمهور العلماء هل يكون اتفاق الثلاثة ملزما طبعا هم لجهلهم يقولوها نعم هو ملزم يعني ايه لا يكون حجة طيب رضنا الى دليل على ان اتفاق الثلاثة حجة ده فكان اتفاق اربع الخلفاء الراشدين على مسألة ليس بحجة يبقى اتفاق الثلاثة هؤلاء حجة كيف هذا فتجد ان الامور حدث فيها غبش شديد مثال في جمعية تسمى بجمعية القرآن والسنة الولايات المتحدة الامريكية جمعية القرآن السنة دي كان رأسها اخ فاضل من طلاب العلم المجتهدين يعني مكثى عشرين سنة يدعو الى السلفية وينصر مذهب اهل السنة للجماعة كويس لحد ما تسلل اليها هؤلاء الى جمعية القرآن السنة وانقلب الامر بدل مؤتمرات المؤتمر عمارة عن مجتمة مجتمة ينصبون مجتمة يجتمون فيها الجميع في شريط مع الشيخ اهو الشريط دي لسه وصلنا عن ابن القوصي في امارة عجمان امارة في دولة الامارات امارة عجمان ابن القوصي بقى المحاضرة دي القاها فين في دار لتحفيز القرآن وكان عدد الحاضرين كم يا شيخ? عشرين واحد. عشرين واحد. سب فيها الجميع. سب مين ما تتم يعني اي واحد يخطر على بالك. ابو اسحاق الحويني ماشي. محمد حسان ماشي. طبعا انا مفروغ من امري انا اول واحد. يعني هو راح الى عالم الغرب راح ذهب الى, الى امريكا لما افتضح امره هنا وظهر جهده ذهب الى امريكا واحد راح امريكا وبعدين وجد الذين يجلسون امامهم مجموعة من الامريكان السود الذين خرجوا من دائرة الكفر حديثا ودخلوا دائرة الاسلام يعني لا يعرف احدهم كيف يقرأ القرآن يوم شو بقى المحاضرة التي تلقى عليهم محاضرة بعنوان ثلاث قواعد مهمة في الجرح والتعديل ثلاث قواعد مهمة في الجرح والتعديل طبعا بعد خبة الحاجة اول كلمة قالت محمد بن عبد المقصود خبة الحاجة بعد محمد بن عبد المقصود على طول ووصفني بأنني ألد أعداء السلفية في مصر. هذا منه حكم سألقاه به أمام رب العالمين. لن أسامحه في هذا. ألد أعداء السلفية. إذا هؤلاء أوسياء على السلفية. رئيس جمعية أنصار السنة، جمعية القرآن والسنة، اسم محمد الجبالي. طبعا هؤلاء انحرفوا بالسلفية عن مسارها اي واحد يبرز من الدعاة على مستوى الارض كلها انت ليك بقى ان انت تسترجع ما حدث مع الدعاة على اختلاف جنسياتهم تجد هجوما صاروخيا موجها الى هذا الدعية حتى يهدموه بحيث تبقى المسألة دائما في ايه في ايدي هؤلاء السنة فلما ذهبوا الى هناك وطعنوا فيه طعنا شديدا قدر الله عز وجل ان اذهب الى نفس المكان وكنت القي محاضرة في مجموعة من الامريكان الغير ناطقين باللغة العربية فاختيل محمد الجبالي حفظه الله ليترجم لي هذه المحاضرة فانكروا عليه انكارا شديدا كيف تترجم لهذا الرجل مش عارف ايه فالهم والله انا ترجمت لكم وما استفدت منكم كما استفدت من ترجمتي له طبعا بدأوا في الطعن فيه وهو اصدر مقالا في الصحف يقول فيه يعني ينبغي علينا ان نحظر جدا من قبول الكلام من الوافدين علينا الذين لا نعرف عنهم شيئا لانهم يطعنون في اناس تبين لنا بعد ذلك انهم من كبار طلبة العلم وما الى ذلك شاء الرجل رحوا على طول اصدروا قرارا بطردهم من السلفية قالوا ان فلنده اساسا ما هو السلفية ازاي ده كان رئيس جمعية القرآن السنة لا خلاص اخرجوه من حضيرة السلفية بل وقالوا امريكا ارض لا سلفية فيها اصدر يلا كل امريكا بقى ما فيها السلفية كما يقول ابن القوصي ان في 12 مليون ملتزم في مصر وما فيش مع ذلك واحد فيهم سلفي ما فيش واحد فيهم سلفي الشريط هون حتى نفسه لا هو طبعا مستفنى ما احنا على قواعدنا كمصريين انت لما تقول دي بلد شعبها ضايع انت طبعا مستفنى انت الشيء الأعديم معاك وكل واحد يقول دا الناس رحيم في دهيا هو بر الناس هو واحد الأعديم معاه وهكذا فالحصل ان هذا الرجل الذي كان سلفيا بالامس طرد من حضيرة السلفية لانه لم يوافقهم على هذه المجتمة التي نصبوها لشكب الجميع والسعي في هدمهم يبقى دمست لك يا اخوانا يطمئنوا اليه على كل حال لما تجد واحد واحدا انضم الى التكفير جماعات التكفير تهتم دائما بالحكم على الناس ولا تهتم بانفسها ولذا تجد واحد مثلا يكفر الجميع وهو من افسق خلق الله بل حكي لي ان واحدا من جماعة من جماعه التكفير والهجره كان في المعتقل من بشب فكل ما يخرم يروح مولع على السيجاره بعدين يقوم يغتسل وينطق الشهادتين <تصفيق> ايوه صحيح لان هو <تصفيق> مهم عندهم الاغتسال مقدم على النطق بالشهادتين ما ليه بقول لحضرتك جهالات شوف الحافظ ابن حجر نقل عن احد اهل العلم وهو يتكلم عن الجاهب بن صفوان قال وكان جاهلا جاهب بن صفوان كلمة مساء كبرى يقول وكان جاهلا سئل عن امرأة طلقت قبل الدخول فقال تعتد زين ابن القصب بالضبط بيقول في حكم النظر الى المرأة المعقود عليها احد طلابه الف رسالة توصل في هذه الرسالة الى انه يحرم, يحرم على العاقد ان ينظر الى امرأته المعقود عليها ابن القصب يقول وان كنت لا اوافقه على هذا الحكم الا انها خطوة على الطريق اي طريق طريق اي بقى لابتدع والغلو فعلى كل حال مزاج الانسان او التشكيل النفسية للانسان الذي ينضم الى جماعات التكفير انه مهتم دائما بالحكم على الناس وينسى نفسه في اثناء ذلك فتجد انه قد يكون من افسق خلق الله متفلتا في الامور الشرعية ومع ذلك يقولك لك فلان ده ده مكفر مصر كلها حتى بكف تكفير التكفير بيكفر جماعة المكفرين كمان واخد فواحد ف بلطجي طبيعته انه بلطجي يحب يضرب بالمطقه ويخش في خناقات ويضرب بالسنج وبتاع وشاء من هذا القبيل يوميج ينضم الجماعة من الجماعات الجماعة معروفة يقولون انت خليك زي ما انت كده وتجهز السنجة بتاعتك والمطوى عشان هنروح بليل نقفل فرح ويروح بليل يقفلوا فرح ويضرب بالسنجة ويضرب بالشومة وهكذا واحد من هؤلاء البلطاجية يعني كان سيدخلنا في مسبحة صحيح والله ليه وجد رجلا يسيره في الطريق وقد اشعله في جارة قال له تسمحني بالسجارة بتاعتك بيئة واحدة راح راخد السجارة منه ورح فيها في الارض ودهيسها برجله الرجل قد له ايه قال رجل تعمله ده رح مديده بالمطوى في دراعه بلطاجة بلطاجة باسم الاسلام هم قالوا له من غير تربية ولا اي حاجة انت عشان تبقى ملتزم بس انت تسيب لحيتك وتصلي معانا وتبقى على بلطاجتك كما انت واحد تاني عنده هلوه في الناس دائما عنده رغبة دائما يتكلم في الناس وينسى نفسه فده بنضم الى جماعة التكفير لان جماعة التكفير اه فلان ده كذا كذا كذا ويبتدي يضع قواعد ما انزل الله بها من سلطان للحكم على الناس من ضمن القواعد ايه من لم يكفر الكافر فهو كافر ابن القرصي كان في جماعة من جماعات التكفير كما تعرفون طلق هذه الجماعة لكن التشكيلة النفسية لا زالت كما هي بس بدل كلمة تكفير تبديع يعني مثلا محمد بن عبد المقصود بيستشهد بكلام سيد قطب إذا محمد بن عبد المقصود بيستشهد بكلام واحد مبتدع محمد بن عبد المقصود ليس ثلثيا طيب ابو اسحاق الحويني رزق بمولودة ففي العقية دعا محمد بن عبد المقصود اذا ابو اسحق الحويني ليس سلفي في الشريط ورب الكعبة في الشريط ها تحبوا نحن نشغله لكم اسمعوا يعني شيء غريب جدا فدي نفس القاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر بس مدى الكلمة كفر ايه ابتداء يعني مثلا هو قال محمد بن عبد المقصود الد اعداء السلفية في نصر واحد من اخواننا هناك في امريكا قال له يا شيخ انت تقول إن, هو ان محمد بن عبد المقصود مبتدع فقال انا ما استطيع ان اقول هذا فقال له ما شاء الله أول, اول مرة اعرف ان الد اعداء السلفية لا يكون مبتدعا يعني ازاي يعني انت بتتورع انك انت تقول مبتدع وانت تصف بانه الد اعداء السلفية فهي ما سألك من لم يكفر الكافر هو كافر. كذلك عندي جماعة التكفيدي يقول لك ايه? الراجل ده انا متوقف فيه مثلا. او راجل ده مش مسلم. ليه يا عم? ده بيصلي. الصلاة ليست دليلا على الاسلام. الشهادتين مع معرفة معناهما. طب ما هو راجل يعرف المعنى. طب ما لا ما يعرفش. تعال كده ما نختبره. تعال فلان. ايه معنى لا اله الا الله يوم معناه ان, ان الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق وهو المحي وهو المميط يوم يكتسم في صيقة وتمكن ويقول تشوف كافر هو يقول لعام الشيخ ليه يقول ما انت شعرت معنى لا اله الا الله يقول له طب لي طيب اقولي الشيخ يقول لي لا اله الا الله يعني لا معبودة بحق ثواء طيب هدي مسئلة يا عام الشيخ ايه طبعا لا معبودة بحق ثواء طرف العبادة يعني ايه يقول العبادة يعني الصلاة والزكرة كافر ليه عم الشيخ يقول له ان العبادة هي الطاعة المطلقة اما يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول شيء يقول حكم واحد تاني يقول حكم لا تقدم على حكم الله تبارك وتعالى حكم احد طيب ماشي ما دي مسألة عم الشيخ معروفة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فتجد ان الطريقة على نفس النمط تختبر ما قولك في سيد خض ان قلت انا لا اعرف عن الغضب شيئا توقفوا فيك ما نحكمش على راجل ده لا, لا بانه سلفي ولا بانه ليس سلفي الى ان يتبين امره ان قلت سيتقذب له وعليه بس انتهت المسألة انتهت المسألة وتنال الحكم وانا معايا شريط للعلام الشيخ ناصر الدين الالباني رحمه الله رحمة, رحمه واسعة ان شاء الله سأسمعكم هذا الشريط في حينه باذن الله تبارك وتعالى لتعلموا ان هؤلاء مفترون على السلفية وليسوا أنا مش لن افعل مثلهم لكن ليس ممن يؤبه لقوله في مثل هذه الامور فاذن يا اخوانا معرفة التفاصيل وضبط الحدود هذا امر هام جدا ودعك بقى من هؤلاء الذين نصبوا أنفسهم أوصياء على السلفية يعني ينبغي أن نهتم بتعلم العلوم الشرعية النافعة وبأن نترك مثل هذه المشاتم هؤلاء لم ينجوا من سنتهم أيها لكن اعلم أنهم بفضل الله عز وجل ورحمته أن الله تبارك وتعالى قد ركب في هؤلاء فيهم انفسهم خصالا تنفر الناس منهم تشوف لما واحد يسافر الى امريكا ويروح في بطعم بيقول ان الشرايط بتاعته بتجوب الافاق كأنه استمرأ الكذب والله كأنه استمرأ الكذب المسألة كلها انه هو في بادروم بيزمن في بيت في نيويورك معمول مسجد البادروم ده بيروح يرطي في المحاضرات ولا تفتح له المراكز الإسلامية مطلقا لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا منهجا في دعوة فغير إلى الإسلام شف لما قال لمعاذ بن جبل إنك تقدم أرض قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعليمهم أن الله تعالى قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعليمهم أن الله تعالى قد افترض عليهم زكاة تأخذ من أغنيائهم وترض على فقراءهم، فإنهم أطاعوك لذلك فكذب يعني شوف المسائل مشة مرتبة، لكن لما تذهب إلى أناس حديث عهد بكفر و. تلقي عليهم محاضرة بعنوان ثلاث قواعد مهمة في الجرح والتعديد جرح وتعديد وانه هو ليس جرحا وتعديلا ده جرح وتقطيع ما بعده مش حد ابدا كله جرح وتقطيع في اعراب الدعاء الذين يعني يحاولون نصرة دين الله عز وجل يقول لك هؤلاء يكفرون ولي امرنا احيانا يجد ان هذه المسألة ليست مجدية يقول لك يكفرون ولي امرنا ويكفرون آآ آآ اولياء امور المسلمين يكفرون ملك السعودية ايه ده ايه ده؟ مين دخل ملك السعودية ورئيس مصر؟ مين دخل حاجات دي؟ مين دخل الكلام ده تيجي بقى وهو بيتكلم عن ابي اسحاق الحويني يقول لك ايه قد يتكلم في ترجمة رجل من رجال فيغمز الحكام ويتكلموا بكلام فيه اثارة يعني اذا المسألة مش مسألة ويتكلموا في السياسة مش في الشريط دي في الشريط المستندات مع الشيخ فوزي يعني اذا تصار ان واحدة من هؤلاء قيل له ادعو للمجاهدين في الشيشان قال هذه السياسة ونحن لن نشتغل بالسياسة ده صار مشاعر في الامور تصل الى الى اي مدى فهم يقول لك ابو اسحاق بيتكلم عن واحد في ترجمة واحد من الرجال يقوم يتكلم من خلالها في السياسة ويتكلم بكلام فيه اثارة اذا المسألة مش مسألة تكفير كل ده من الكذب والافتراء ونحن ما وقعنا هل احنا في درس من الدروس او خطب من الخطب قلنا ان في واحد بعينه من كافر. حصل يا اخوانا كلام ده ولا احنا بنتكلم عن قواعد بنتكلم عن قواعد لكن هذه طريقتهم دائما في اثارة السلطات على اهل الحق وانا في ريبة شديدة من ذهاب هذا الرجل في كل ساعة والتانية الى امريكا كأن هؤلاء انا لا ادري طبيعة الدور الذي يقومون بادائه وتنفيذه على كل حال نحن عرفنا المنهج الذي من طبقه كان سلفيا ومن لم يطبقه كان بعيدا عن السلفية على حسب بعده عن هذا المنهج وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم هو في أحد يقول أنت قلت أن اجمع القلفاء الراشدين ليس بحجة فهل هذا هو المراد أم أردت الأئمة الأربعة لا أنا أردت الخلفاء الراشدين أردت الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم فإجمعوا الخلفاء الأربعة الراشدين رضي الله تعالى عنهم ليس بحجة بالفعل إلا عند بعض أهل العلم لكن التحقيق أنه ليس حجة والحجة في إجماع الصحابة أجمعين احد اخواننا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا على دعائك بيقدم حكم الدين في صندوق التكافل الاجتماعي هذا الصندوق اخواننا ليس او هذه المشاريع ليست من مشاريع التكافل مشاريع التكافل مبناها على المسامحة وهذه المشاريع مبناها على المشارطة فانت تدفع قصطا شهريا على اتفاق بينك وبين الصندوق ان كانت وفاتك مثلا بعد شهرين تاخد مبلغ معينا بعد 4 شهور تاخد مبلغ اخر اكتر بعد سنتين تاخد مبلغ اكتر وصلت مش عارف بحاجة كذا تاخذ مبلغ كذا وهذه الاموال ايضا يبقى ديء هذا, هذا لون من الوان المقامرة كذلك فان هذه الاموال تأخذ وتوضع في البنوك وأستفادوا بأرباحها الروية، فما فيش حد فينا لوها بيحب الفلوس يعني ما، وإنه لحب الخير شديد، لكن المسموم أن يدفعك حبك للمال إلى تكسبه من الحرام. إحنا عندنا المشروع ده في نقابة، في النقابة عندنا، وأنا لا لا أشتريق فيه، وعندنا في العمل ولا أشتريق فيه أيضاً. السؤال اما ان كان اجباريا فانت عليك ان توصي اهلك دائما كلما دفعت قسطا مثلا ان تسجلهم في وصيتك بحيث انهم اذا تحصلوا على هذا المال بعد وفاتك اخذوا ما دفعته انت واخرجوا الباقي لله تبارك وتعالى لفقراء المسلمين يقول السائل حيث انني اعمل بالمكان الفلاني ويخصم من راتبي الاساسي تسعة وربع في المية تقريبا شهريا على ان يأخذ العامل منا اتنين وتلاتين شهر على اخر اساس كامل عند الطلوع على المعاش او في حالة الوفاة كم كمكافئة له فنرجو التوضيح وحكم الدين والزاك الله خيرا والسلام عليكم وعليك ورحمة الله وبركاته انا ذكرت لك ان هذه الاموال التي تقصى من راتبك توضع في البنوك ويستفاد من ارباحها فده ربا بالاضافة الى انك تدفع هذا المال على شرط ان تقبض كذا والذي تقبضه اكثر من الذي تدفعه وهذه ايضا فيها لون من الوان المقامرة فتجمع مقامرة وربا والعاذ بالله جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته